جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين يقول السائل شيخنا الكريم بارك الله فيك ذكرت أن المسلم يعذب في قبره إذا استحق العذاب بقدر جربه فهل إذا انتهى عذابه في قبره بدل قبره من نار إلى جنة عصاة الموحدين أو أهل الكبائر من أهل الإسلام عذابهم في قبورهم على قدر على قدر آآ آآ على قدر كبائرهم ومعاصيهم وأثامهم ولهذا ذكر أهل العلم أن من الأسباب التي تكون بها أو يكون بها إقالة العبد في عثراته وغفران ذنوبه ما يحصل له في القبر من أهوال وشدائد أو كذلك ما يحصل للعصات من عذاب في القبر فمثل هذا العذاب الذي يكون لصاحب الإيمان هو هو من باب التطهير والتمحيص فهو يطهر ويمحص من ذنوبه وخطايا فإذا تطهر ومحص نعم وكان في نعيم لأنه تمحص من خطاياها التي استحق بها ذلك العذاب ولهذا بعض الناس يحصل له الغفران بما يكون له في القبر ومنهم من لا يحصل له ذلك حتى يوم القيامة فيكون أهوال يوم القيامة وشدائده هي الممحصه له ومنهم من لا يكون ذلك إلا إذا دخل النار اجارنا الله من ذلك فيمحص في ويطهر في نار جهنم نعم هذا يقول اكرمك الله هل العذاب في القبر على الروح والجسد نعم العذاب على الروح والجسد فالذي يعذب في القبر ليس الروح وحدها ولا ايضا الجسد وحده بل هما معا فالعذاب عليهما نعم يقول هل الجلوس حقيقي في القبر عند سؤال منكر ونكير الأصل في جميع الأخبار أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت ويؤمن بها على ظاهرهم والجلوس معناه معروف الجلوس معناه معروف فيمر على ظاهره ولا يشتغل فيه بأي تأويل من التأويلات أو شيئا من التحريفات فيصرف عن معناه أو مدلوله فالأصل في النصوص التي تتعلق بالأخبار عن الأمور المغيبة أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت فيقال يجلسانه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قال قائل إن القبر لا يتسع للجلوس يقال إن الله على كل شيء قدير يقال إن الله على كل شيء قدير ومن أيضا ما يتعلق بهذا الباب قد يدفن شخصا في قبرين متلاصقين لا يفصل بينهما إلا تراب قليل ويكون هذا القبر روضة من رياض الجنة وهذا حفرة من حفر النار ولا يحس هذا بما عند ذاك من نعيم ولا يحس هذا بما عند ذاك من من عذاب أي لا يصل نعيم هذا إلى هذا ولا, ولا أيضا عذاب هذا إلى هذا وليس بينهما إلا تراب قليل فالله جل وعلا على كل شيء قدير نعم سؤاله الثاني يسأل يقول ما صحة الأثر في معرفة الأعمال القلبية بالنسبة للملائكة بخبث وطيب الرائحة من حيث المعاصي والطاعات الله تعالى أعلم. نعم يقول الحديث وما يعذباني في كبير ألم يأتي في بعض الألفاظ وما يعذباني إلا من كبير لا قال وما يعذباني في كبير بل إنه كبير فذكر أهل العلم المعنى في ذلك وما يعذباني في كبير أي في أفهام كثير من الناس لكنه في واقع أمره وحقيقة حالة وكبيرة من الكبائر نعم في الحديث إن روح المؤمن تخرج من بدنه تسيل كما تسيل القطرة من في الثقاء فهل صاحب المعاصي والكبائر يدخل في هذا أم تخرج روحه كما تخرج الروح الأخرى روح الكافر بالنسبة للمؤمن صاحب الروح الطيبة تخرج كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصاحب الروح الخبيثة أيضا تخرج كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بين هذين من هو صاحب روح طيبة شابها خبث صاحب روح طيبة شابها خبث لأن الناس على أقسام ثلاثة أهل الطيب المحض وأهل الخبث المحظ وأهل الطيب الذي شابه خبث فهذا الذي هو من أهل الطيب الذي شابه خبث له حظه من النعيم والإكرام بحسب ما عنده من طاعة وإيمان وله أيضا نصيبه من العذاب إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له بحسب ما عنده من معاص واجرام نعم يقول جزاكم الله خيرا ما الصحيح في مسألة سماع الميت سماع الميت ل لحديث الناس او او كلام الناس هذا اختلف فيه اهل اهل العلم لكن الصحيح من ذلك والله تعالى أعلم ان الموت لا يسمعون ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل يعني يبقى على الأصل العام انهم لا يسمعون وما أنت بمسمع من في القبور يبقى الأصل العام انهم لا يسمعون ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل عليه مثل ما جاء في الحديث أن الميت يسمع قرع نعاله فما جاء الدليل باستثنائه يستثنى من من ذلك والله تعالى أعلم يقول هل أهل السنة يقولون بعصمة الملائكة على الإطلاق الملائكة كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم فهم خلق لله جل وعلا وجند من جنده سبحانه وتعالى لا يعصون الله ما امرهم عباد جبلهم رب العالمين سبحانه وتعالى على الطاعه ولهذا لا يوجد عند الملائكه المعصية لله جل وعلا نعم إذا يقول كيف نوجه قال تعالى وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت وهما يعلمان الناس السحر الله جل وعلا وكل الى هذين الملكين هذا الامر فتنه وامتحانا ولهذا قال وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه انما نحن فتنه فهذا باب امتحان وابتلاء فهذان ملكان لله جل وعلا احدهما هاروت والاخر ماروت والله سبحانه وتعالى وكل اليهما هذه المهمه مهمه الابتلاء والامتحان ومن يمتحنان ينبهانه هذا التنبيه إنما نحن فتنه فلا تكفر نعم يقول ما صحت نسبة القول بعصمة الملائكة إلى الأشاعرة ما ما ليس عند الآن علم في ذلك لكن فيما تعلق بالملائكة مثل ما مر جبلهم الله سبحانه وتعالى على طاعته والله جل وعلا قال عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول شيخنا الفاضل ما نصيحتكم للذين يشتغلون بالتصوير بالجوالات أو الكاميرات داخل المسجد النبوي بل بلغ الحال إلى أخذ صور تذكارية هذه حقيقة من أيضا الظواهر المؤسفة المؤلمة وكأن من اشتغلوا بهذه التصاوير نسوا أنهم جاءوا لعبادة الله في هذه البقاع الفاضلة والأماكن المباركة. فدخولك هذا المسجد طاعة وعبادة لله وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا اشتغلت بأخذ الصورة التذكارية حتى بلغ الحال ببعض أن يأخذ. له رفيق صورة تذكارية في مقامه من الصف في مقامه من الصف ثم ماذا يصنع بهذه الصورة يريها إخوانه وزملاءه وهو في الصف في المسجد النبوي إذن هذا الوقوف في هذا الصف دخل في باب المراءات، دخل في باب المراءات، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غير ترتو وشركه. بل تحولت الحال لدى بعض الجهال إلى حال مزرية جدا رأيناها وراها غيرنا حال مزرية جدا هنا في هذا المسجد وايضا في المشاعر في المشاعر في عرفات والمزدلفة وعند الجمار وعند بيت الله الحرام أصبحت صور مزرية جدا تدل على جهل عظيم بدين الله بل جهل عظيم بالإخلاص الذي عليه قيام الدين رأينا وراء غيرنا بعض الزوار والحجاج المعتمرين عند الأماكن الفاضلة يقف ويصلح من هيئته ويرفع يديه على صفة الدائي ثم يلتقط له صاحبه الصورة ثم ينزل يديه ثم ينزل يديه ما رفعت يداه إلا للصورة ما رفعت لله رب العالمين لا والله ما رفعت لله رب العالمين لأنه يرفعها وزميله قائم ثم يشير له التقط وإذا التقط نزلت اليدين وفي الحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا رفع اليدين هذه عبادة ليست لصورة تذكاريه ثم إذا أخذ الإنسان صورة تذكارية وولابس الإحرام وخلفها الكعبة أو خلف الجمرات ثم علقها في بصورة مكبرة في المجلس يريها الناس أين الإخلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات ليلبي بالحج والعمرة قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة ومر معنا بالأمس حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصلى فسئل عنه فقال الرياء ثم قال عليه الصلاة والسلام يقال يوم القيامة للمرأي اذهب إلى من كنت ترائي بعملك لأجلهم فاطلب منهم الأجر او هل تجد عندهم اجرا هؤلاء الذين يعلق لهم هذا الشخص الصور حتى يروا في مكة ويروا في المدينة أو يضعها في البوم للصور الذي يحوي صوره ثم من زاره من اصدقائه فتح له البوم وقال انظر هذا أنا في مكة وهذا أنا في المدينة وهذا انا في الجمرات وهذا انا في المزلفة وهذا أنا إلى آخرة أو أيضا يفتح له الصورة في الجوال صورة المتحركة فيديو صور حية يراه أصدقاءه وزملاءه وهو يمشي وهو يتحرك وهو يدعو وهو إلى آخرة أين الإخلاص هل جهلنا ديننا إلى هذا الحد هل أساس الدين الذي عليه ابنا ضيعناه إلى, إلى هذا المستوى هل غرتنا هذه الآلات الحديثة هذا الغرور فهذه حقيقة يعني حال مؤسفة جدا ومؤلمة لواقع كثير من الناس ولا يزال الأخيار والصالحون والأفاضل ينبهون لكن الأمر عظم وكثر وأصبح كثير من الناس لا هم له في أي بقعة فاضلة إلا أن يأخذ لنفسه صورة أو صورا كثيرة ثم هذه الصور تبقى عنده للمراءات لأن نفسك نفس الإنسان ضعيفة بدون هذه الصور كيف أو إذا حملها معه نفس الإنسان ضعيفة والسلف يقولون يقول واحد منهم ما علجت شيء أشد علي من نيتي. فكيف إذا كان يحمل هذه الصور معه سيتعرض مرات وكرات إلى أن يري عمله للآخرين فاحذر أن تأخذ لنفسك أي صورة في هذه الأماكن الفاضلة اجعل عملك في هذه الأماكن فاضلة الشيء لله فقط لا تأخذ أي صورة تعمل وترجو على هذا العمل شيء تلقاه يوم القيامة إياك ومحبطات الأعمال احذر محبطات الأعمال فإن الله سبحانه وتعالى غني كريم قال جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ومحدثكم يتحدث معكم عن أخذ الصور ويلتقط له الآن صوره والله المستعان نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يوفقنا لفهم الحق والهدى والعمل به وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن سر الشيطان وسركه وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد جزاكم الله خير